إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا وَدَمٍّ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْعِنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وَمِمَّا ما يعرشون ثم كل من كل ثمرات ثم كل من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطنها شراب مختلف الألوانه في شفاء الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون